وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ كَافِرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن يومَ الشَّاهِدِينَ الَّذِينَ يعملون الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً ۖ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَاكِثِينَ فِيهَا الله ۗ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ علم وَلَدًا ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ولا إن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعْنَةُ تَبَاهُرِ نَفْسٍ تَعْلَىٰ عَلَىٰ آثَارِهِم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ, لم إن لم بهذا الحدث أسفا إنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ وإنا لجاعلون ما مَا صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي إلا لا من أمرنا رشدا فَأَرْسَلْنَا على أَذَابًا مِنْ سَمَاءٍ فِيهَا زَخْرَفٌ لَنَا عَدَدًا فَمَبَعْثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا ودونه إلها لقد قلنا إذا شبطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتم هم وما يعبد الله فأو من الكهف يناشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم نفقا وترى الشمس إذا طلعت تزار عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلطهم ذات الشمال وهم في فجوة من, ذلك من وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط براعيهم الوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ونملدت منهم رعبا وكذلك اليوم قُل رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا يَنظُرْ أَنَّكَ طَعَامًا فَيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَيَتَلَطَّفُ وَإِن يَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثابنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا لا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ودا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقل عسى وقل عسى أن يهدي لربي أقرب من هذا رشا بِئْسَ مَثَلُ قَوْمٍ فِيهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لهم ليقفه حكمه احدا واتلو ما امحي الىك من كتاب ربك لمبدل الكلمات لا مبدلا كلماته مبدل ولن تجد من عدولهم ملتحنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه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 مهتكئين مهتكئين فيها على الأراضي ج جعلنا لحَد مَا جتين جَّتين منِن أَعابِ وَوحفَفناهُماَا بِلَخ وَعَّ بَنهُماَا زَرال كِ تَ جتين آتتكك هاَا وَلَم تَبلم منْهشي وَوفَدّناَا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاور انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن, قال ما أظن أنت أبدا وما اظن ان اتبي ذهابي ابدا وما اِذَ انَّ خَيْرًا مِنْهَا مِنْ قَلْبًا قَالَ لَهُ صَاحِبٌ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَذَبْتَ الَّذِي اكْتَفَوْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ يَا سُمًّا مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سواك رجلا. لكن هو الله فيها وهي الله وهي خاوية على عرشنا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي اذا ولم تكن لهم فئه يصونهم من تد من لا وما كان لهم نصرا هنالك الولايه تَغْدُو لِنَبَاتِ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ عن امر ربي افتتخذون يوما الدين يته اولياء ام عندوني وهم لكم عدو يرسل الظالمين بذلا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين اعبدا ويوم يقولنا فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطا ورأى المجرمون النار فظنوا, فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مواقعا رَشِيًّا جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَفْتِنَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ كفروا بالباطل يدحقوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروه جمعا بحرا ام امضيع قبى فلما بلغ مجمع بينهما نسياحتهما نسياحتهما فاتخذ سبيلهم في البحر سماء فلما جاء زع قائد فتهو اتنا ودا انا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسا ليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا لبر فارتد على آثارهما قصاصا فوجدا عبدا من عبادنا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 من ند من حضور فانطلق حتى اذا اتى يا اهل المره فَعَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وُلَاؤُهُمْ لِمَلِكٍ يَخْرُبُ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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه, فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه على من نقرى وأما من آمن وعمل صالحا فلهم جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع إذا بلغ وطلع الشمس وجد ما تطه على قوم لم نجعل, لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يعطون يفاد طولا. قالوا يا ذا القرمين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينه سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني, فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينكم صُبَّ عَلَيْهِ الْحَدِيدَ حَتَّى إِذَا سَارَ مِرْصَادَ فِينٍ طَالًا فُخُّوهُ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ تَبَرَّا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ كانت لهم كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يغون عنها حوالا قلنا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل لِمَنْ تُرْبِي وَلَوْ جِئْنَا بِنَفْسِهِ مَدَدَا